هذه الآية المباركة تطرح ثنائية قرآنية أخرى من أروع ثنائيات القرآن الكريم ثنائية القوي والأمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين سورة النمل الآية و والثلاثون كذلك الآية التي قرأناها قبل ذلك في سورة القصص في الآية السادسة والعشرين قالت احداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كذلك نقرأ في سورة يوسف في الآية الخامسة والخمسين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم. حفيظ يعني أمين عليم يعني قوي إذن هذه الثنائية ثنائية حفيظ عليم وثنائية قوي أمين ثنائية القوة والأمانة او الحفظ والعلم من أروع ثنائيات القرآن الكريم وقد جاءت في سورة القصص وفي سورة النمل وفي سورة يوسف عليه السلام وتمثل هذه الثنائية التكامل بين القوة والأمانة قوة من دون أمانة قوة غاشمة قوة ظالمة قوة جائرة قوة سارقة والأمانة كذلك بدون قوة أمانة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تستمر لأن الأمين مهما كان أمينا ومهما كان حافظا إذا لم يكن قويا طبعا سيكون مسروقا لأن القوي بدون أمانة يكون سارقا والأمين من دون قوة يكون مسروق ومظلوم إذن القوي وليس بأمين يكون ظالما سارقا ناهبا لثروات الناس عرق الناس ولثروات الدولة إذا كان في قوة في وزارة مثل معينة أو في مسؤولية كبيرة في الدولة يمتلك القوة ولكن لا يمتلك الأمانة طبعا هذا كارثة كلما ازدادت القوة ونقصة الأمانة طبعا هذا العنصر يكون خطرا جدا على المجتمع بحيث يسرق وينهب ثروات الأمة وثروات المجتمع بقوته العديمة الأمانة ولهذا القرآن الكريم حافظ على هاتين الصفتين القوي الأمين من راعي الغنم إلى وزير المالية كما جاء في بصة يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم الحفظ أولا والعلم ثانيا يعني ما يعبر عنه بالإخلاص والاختصاص هناك انسان مخلص ولكنه غير مختص وهناك انسان مختص ولكنه غير مخلص هذه الثنائية ثنائية القوة والأمانة أو العلم والحفظ او الاختصاص والإخلاص من أعز الثنائيات في الإسلام وفي القرآن الكريم لأن اجتماع القوة مع الأمانة والأمانة مع القوة تنتج إنسانا سليما قويا أمينا محافظا على ثروات الأمة وعلى مواردها الطبيعية لا يسمح لنفسه بأن تمتع على حساب الناس وأن يعيش الترف والرفاهية على حساب الناس كذلك حتى ولو طلب منه أقرب المقربين إليه حتى لو طلب منه أخوه شيئا زائدا ولو ببر كما جاء عقيل لأمير المؤمنين عليه السلام يستميحه برا يعني لا يستميحه دولارا لا يستميحه مثلا شيئا كبيرا وإنما يستميحه شيء صغير من الحنطة البر الحنطة وهذا عقيل قد جاءني يستميحني من بركم صاعا يريد صاع حمطة أمير المؤمنين القوي الأمين أكبر مصداق للقوي الأمين هو أمير المؤمنين عليه السلام فأحمى له حديدة في هذه القصة المعروفة والمشهورة يقول فضج دينف من ميسمها يعني أخذ يصرخ لأن عقيل كان أعمى تصور بأن علي سيعطي له شيئا من بيت المال ولو بمقدار صاع إضافي من الحنطة وقال له أمير المؤمنين تلك المقولة الرائعة ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها انسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من أذى ولا أئن من لضى هذه قمة الأمانة والقوة قوي وأمين والله أمير المؤمن اسلام السلام يقسم يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته هذه مطلق الأمانة أو الأمانة المطلقة والقوة المطلقة كلما كان الحاكم أمينا وكلما كان قويا سوف تحافظ هذه الأمانة وهذه القوة على موارد الناس إذن القرآن الكريم يسجل هذه الثنائية بعناوين مختلفة وصور متعددة ف يقول بالنسبة إلى يوسف الصديق اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم ويقول بالنسبة للعفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وهذا التقييم الرائع لبنت شعيب في سورة القصص في الآية السادسة يا أبا تستأجره قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين طبعا في جاء في التفاسير كيف عرفت أمانته وكيف عرفت قوته في تفسير مجمع البيان يقول ان شعيب عليه السلام أبوها سألها وما علمك بأمانته وقوته قالت أما قوته فلأنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا وكذا وأما أمانته فإنه قال امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابكي انظر مدى الأمانة الرائعة ومدى تشخيص هذه الامرأة وهذه الفتاة لموسى عليه السلام جاء كذلك في تفسير القمي قال لها شعيب عليه السلام أما قوته فقد عرفتني أنه يستقد دل وحده فبما عرفت أمانته فقالت إنه لما قال لي تأخري عني ودليني على الطريق فإنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء فعرفت أمانته انظر هذه المرأة الصالحة هذه الفتاة المؤمنة كيف شخصت موسى عليه السلام فقالت لأبيها بكل جرأة وبكل ثقة بنفسها يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إذن القوة والأمانة من أعز ثنائيات القرآن الكريم نحتاجها في كل مسؤولية من رعي الأغنام كما في قصة شعيب عليه السلام وموسى وابنة شعيب إلى خزائن الأرض كما في قصة يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قلنا الحفظ يعني الأمانة وعليم يعني القوة أحيانا القوة تكون قوة جسدية أحيانا تكون قوة مالية احيانا تكون قوة فكرية وقوة علمية ما نعبر عنه بأصحاب الإختصاص لأن الاخلاص من دون إختصاص لا قيمة له والإختصاص من دون اخلاص لا قيمة له كذلك الاختصاص من دون إخلاص اختصاص مدمر سرقة بحيلة ودهاء ومكر لأموال الدولة وأموال الناس يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم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 قلنا إن هذه الثنائية الرائعة ثنائية القوة والأمانة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قلنا هذه الثنائية نحتاجها في كل مسؤولية من أصغر المسؤوليات وهي مسؤولية رعي الأغنام إلى اكبر المسؤوليات وهي مسؤولية الوزارة والدولة ووزارة المالية كما في قصة يوسف جعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم وهنا لا بد من أن نلتفت إلى نكتة رائعة في هذه الثنائية الجميلة القرآنية أحيانا القرآن الكريم يقدم القوة على الأمانة وأحيانا يقدم الأمانة على القوة انظر هنا في آيتين مباركتين قدم القرآن الكريم القوة على الأمانة بينما في قصة يوسف الصديق قدم الأمانة على القوة انظر في قضية العفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين كما في الآية التاسعة والثلاثين من سورة النمل هنا قدمت القوة على الأمانة كذلك في قصة ابنة شعيب عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين هنا كذلك قدمت القوة على الأمانة كما في الآية السادسة والعشرين من سورة القصص المباركة بينما نجد في قصة يوسف قدمت الأمانة على القوة العلمية قال جعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم حفيظ كما قلنا يعني الأمانة يعني أمين عليم يعني قوي يعني يمتلك الإخلاص والاختصاص في قضية يوسف قدم الإخلاص على الإختصاص قدم الحفظ على العلم بينما في قصة بنت شعيب عليه السلام في قصة موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين قدمت القوة على الأمانة هذا الترتيب السياقي طبعا يتعلق بالسياق بعض الأحيان تكون الأولوية في بعض المسؤوليات للقوة على الأمانة يعني أريد قويا أولا وأمينا ثانيا ولكن بعض المسؤوليات تتغير الأوليات أريد أاماً أوللا وقيا ثانيا. طبعا بحسب المسؤولية نظر مثلا في قصة بنت شعيب هو هي تريد أن يعني تستجر. موسى عليه السلام لرعي الأغنام وللقيام ببعض الواجبات مثلا التي لا تستطيع النساء أن تقوم بها يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت طبعا الشيء الأول في قضية الاستئجار وفي قضية الأعمال مثل في الزراعة أو في الرعي الأمر الأول أن يكون الإنسان قويا أن يتمتع بقوة جسدية وثانيا يكون أمينا يعني قوة زائد أمانة ولكن الأولوية لمن الأولوية للقوة هنا وليس للأمانة كذلك في قضية عفريت من الجن ومجيء عرش بلقيس من اليمن الى إلى فلسطين طبعا مجيء العرش يحتاج إلى قوة اولا وأمانة ثانيا القوة هي الأساس هنا والأمانة طبعا قوة مع أمانة ولهذا قال وإني عليه لقوي امين انظر هنا قدمت القوة على الأمانة لأن عرش وقضية حمل وقدرة على المجيء بهذا العرش الكبير من اليمن إلى فلسطين طبعا يحتاج إلى قوة اولا و أمانة ثانيا لا يحتاج يعني فقط إلى قوة لأن القوة لوحدها لا تنفع لا بد من ان يكون هناك أمانة ليصل العرش بسلام وإلا إذا كان قوة من دون أمانة ربما العرش يصل ربع العرش او, أو عشر العرش لأن هذا القوي ليس أمينا يسرق لا يصل يمكن إلا يعني جزء يسير من هذا العرش الكبير فلا بد من أن تأتي الأمانة لتقف مع القوة لتعطي العمل الصالح العمل الرائع العمل الكامل والمتكامل من دون أي خلل وأي عيب بينما نجد في قصة يوسف هنا تقديم الأمانة على القوة لماذا؟ لأن القضية هنا قضية خزائن الأرض قضية أموال قضية مليارات قضية يعني دولة وأموال دولة ومشاريع دولة مالية طبعا هنا يعني حينما تريد أن تعضي أمانة كبرى أمانة مالية خزائن الأرض أول ما تفكر الأولوية هل تكون للقوة أو للأمانة طبعا الأولوية تكون للأمانة المهم اولا أن يكون أمينا هذه ملايين هذه مليارات أنا لا أبحث أولا عن القوي عن الاختصاص أبحث اولا عن الأمين أبحث اولا عن الاخلاص في القضايا المال في قضايا الثروة في قضايا موارد البلاد الكبرى أبحث أولا عن الأمين عن الحفيظ ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا الحفيظ عليم يعني صاحب اختصاص لأن مهما كان أميناً إذا لم يكن أو مهما كان مخلصاً إذا لم يكن مختصاً إذا لم يكن صاحب علم وقدرة علمية على استثمار وعلى المحافظة على هذه الأموال طبعا سوف تضيع هذه الأموال وتذهب هباء منثورا من هنا نجد في قصة يوسف وفي مقولة يوسف الرائعة التي قدم نفسه بأن يكون وزيرا للمالية ومحافظا على خزاء الأرض طبعا هنا لا يجوز الإنسان أن يسعى نحو المنصب إلا إذا رأى بأنه هو الأكفأ وهو الأكثر يعني حفظاً لموارد الوطن والدولة من هنا تصدى يوسف عليه السلام حينما أعطاه الملك الأمان وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين كما نقرأ في قصة يوسف وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إذن هنا الحفظ أولاً والعلم والاختصاص ثانياً أحياناً يقدم يعني في الأولويات الإخلاص على الإخلاص وأحياناً يقدم الإخلاص على الإخلاص بحسب طبيعة المسؤولية إذا كانت القضية تحتاج إلى قوة سواء كانت قوة جسدية أو قوة علمية طبعا يقدم الإختصاص على الاخلاص. أما إذا كانت القضية مالية وثروة وطن وموارد دولة فهنا يقدم الإخلاص على الإختصاص على أن يكون الاخلاص مع الاختصاص والاختصاص مع الاخلاص او بالتعبير القرآني الحفظ مع الأمانة الحفظ مع العلم والعلم مع الحفظ او القوة مع الأمانة والأمانة مع القوة لأن القوة من دون أمانة قوة غاشمة قوة سارقة قوة عابثة إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى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 ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين انظر القوة من دون حفظ ومن دون أمانة قوة غاشمة تستخف بالناس تستخف عقول الناس ليطيعوها لي فاستخف قومه فه فأطاعوه يعني تفرع عن هذا الاستخفاف استعمل القوة الغاشمة لتجهيل الناس حتى يطاع أمره وحتى يكون الناس عبيدا له هذه هي القوة من دون أمانة وكذلك الأمانة إذا افتقرت إلى القوة لا تستطيع أن تفعل شيئا فلابد من هذه الثنائية القرآنية الرائعة في أي مسئولية من رعي الأغنام إلى خزائن الأرض اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكما قالت فتاة شعيب عليه السلام يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين والحمد لله رب العالمين قدمنا لكم ثنائيات قرآنية